بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ايها الأحبة هذه تسجيلات دليل الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تحييكم وترحب بكم ويسرها أن تقدم لكم هذه المادة وهي شرح للمنظومة اللامية لابن تيميه قام بالشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان سائرين المولى عز وجل أن ينفع بهذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من نعمة الله على عبده ان يحببه الى العلم وان يجعله متعلما عالما لما يتعلم عاملا بما يعلم فعلى العبد ان يكثر من شكر الله تعالى وحمده على هذه النعمه العظيمه التي من رزقها فقد رزق من الخير الكثير فنعمة العلم من أعظم نعم الله بها يصلح أمر العبد في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة ومن أعظم العلوم علم التوحيد علم العقيدة هذا العلم العظيم الذي إذا اتقنه العبد عبد ربه على بصيره وعظم ربه على بصيره وسلك ما يرضي الله تعالى اما اذا فرط فيه واهمل فانه قد يعمل ولا يجمع في عمله الا اثاما لان علم التوحيد اعظم العلوم واصل الاصول به بعث الله انبياءه وكل نبي يقول لقومه وامته اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولقد اكثر اهل العلم في التصنيف في هذا الباب اكثر اهل العلم من اهل السنه في تقرير التوحيد وتقرير المعتقد السليم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين واختلفت طرقهم في التصنيف فمنهم من نحى منح النثر فشرح او انشا ومنهم من نحى منح منح النظم والشعر وتصنيف العلوم في الجمله لا يخرج من هذين النوعين اما أن يكون الكلام منثورا او منظوما والذي يرى المصنفات في القديم والحديث يرى أنها لا تخرج عن هذين النوعين في الغالب والشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح كما ثبت في الحديث ويحسن بما أن الكلام عن منظومه أن يذكر كلام عن الشعر ذكر الطوفي في مخطوطة له الأشعار في مختار الأشعار فيما أذكر بهذا الاسم أو قريبا منه ذكر أن الإسلام أنزل الشعر ورفع قدره ويتضح ذلك من ستة منازل الأولى أن الله استثنى طائفة من الشعراء ذم الأكثر واستثنى شريحة منهم يعني من الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا والشعراء يتبع الغاوون إلى آخر الآيات ثم قال إلا الذين المنزلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب للشاعر كرسياً في المسجد قالوا وهذا يدل على أن له منزلة كما أن الخطيب منبراً فللشاعر كرسي الأمر الثالث أن سلاح الشعر أقوى في النكاية من السلاح الحسي كما قال عليه الصلاة والسلام في شعر حسان والذي نفسي بيده لهو اي شعر اشد عليهم من وقع النبل الامر الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للشاعر والخامس ان الملك روح القدس يسدد الشاعر بكلامه والامر السادس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ شعراء ينافقون عن الدين عن الاسلام فهذا حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وهذا عبد الله بن رواحه وهذا كعب بن زهير صاحب القصيده المشهوره بانت سعاد الى اخره ولا يزال أو قد كان الشعر مفخرة تفخر به العرب وتفخر قبيلة إذا نبغ فيها شاعر وكان سوق عكاظ محطاً لركائب الشعراء ينظم احدهم قصيدته العام كله فإذا وافى الشعراء السوق تباروا في إلقاء القصائد الشعرية أمام حكام الشعر ونقاده كالنابغه وغيره فقد يرتفع الشاعر ويسمو في نظر الناس اذا مدح النقاد شعره وقد يسقط قدره من اعين الناس اذا ذم النقاد شعره وبلغ من تعظيم العرب للشعر انهم علقوا القصائد في جوف الكعبه ما تسمى بالمعلقات السبع إلا أن الشعر قد نبت فيه نبتة خبيثة نبتة كدرت صفاء نبتة عفنة جعلت الشعر مطية للنيل من الدين والمعتقد وسخر شعراء شعرهم وانقدحت طرائحهم وتفتقت اذهانهم عن قصائد تحارب الشريعه وتحارب الاخلاق الفاضله وتحارب المثل العليا وهذه المذاهب الشعريه لا تزال تنال من الاسلام واهله وبالغ بعضهم في كيده للإسلام أن غلف شعره بطلاسم والصلاحات قد تخفى على الكثير إلا أنها في أصلها وفي مقتباها تهدف إلى الطعن في الدين ولهؤلاء اسلاف فقد حفظت لنا دواوين التاريخ ان هناك اشعار او من الاشعار ما قد ذمه اهل العلم وحذروا من الشاعر ومن شعره فهذا المعري الذي طعن في معتقده اهل العلم وبين خبث شعره في الطعن في الملل في الملل في الديانه إن الشرائع ألقت بيننا إحنا وأواستنا أفانين العداوات فهذا الشعر انحراف خطير وطعن في الديانة وغيره على سل وعلى كثير لكن الله قيض للدين انصارا وإلى عقيدة يذبون عنها بعلمه وبأقلامهم وبأشعاره خرج الكلام عن موضوعه فعودا إلى الشاهد من المنظومات المعتقد هذه المنظومة التي سندرسها جميعا. وتسمى اللامية أو القصيدة اللامية وهي تتكون من ستة أو ستة عشر بيتاً ستة عشر بيتاً من النظم أو من الشعر وجمعت في مجملها أصول معتقد أهل السنه والجماعة وهذه القصيدة تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد يقول قائل لم نرها منسوبة في مصنفات شيخ الإسلام صحيح هذا قد يرد اعتراض لكن قد يجاب عنه بأنها مشهورة لشيخ الإسلام وثانيا بأن مضمونها يوافق ما قرره أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام وثالثاً أن هذه المنظومة عبارة عن جواب في ورقة واحدة وقد ذكر المترجمون لشيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يكتب الأوراق الكثيرة في الوقت اليسير لمن سأله وهذه الاوراق او هذه الاجابات اذا نسخها او كتبها شيخ الاسلام تلقفها بعض التلاميذ فنسخ كل منهم لنفسه نسخه واذا عرفنا هذا زاد الاشكال في اختلاف عناوين كتب شيخ الاسلام تجد أن كتابا واحدا مثلا مثلا شرح حديث النزول في النسخ الخطية له مسميات كثيرة معتقد أهل السنة في النزول شرح خبر النزول حديث النزول مسألة النزول وهذا التغاير من أن طلاب شيخ الإسلام إذا نسفوا الجواب كل سمى الكتاب ما بما تضمنه الجواب أو التأليف فقد تتقارب العناوين قد تتباعد النسبيه وذكر أو ذكر من ذكر في المصنفات شيخ الإسلام أن له اجوبه كثيرة في العقيدة فلعل هذا الجواب واحد من تلك الإجابات الكثيرة والشارح لهذه القصيدة أو طبعت بشرح واحد لرجل من أهل العلم يسمى أحمد ابن عبد الله المرداوي الحنبلي، وهو من علماء القرن الثالث عشر، لأنه صرح في آخر الشرح بانه فرغ من شرحها في عام 1263 ومئتين وثلاثة النبوية، يعني بعد منتصف القرن الثالث. عشر الهجري هذه القصيدة سلسة في ألفاظها جزلة في معانيها وهي جواب عن سؤال لأن شيخ الإسلام رحمه الله بدأها بقوله يا سائلي فدل على أنها كانت جوابا لسؤال، وقد عرف السؤال من نص الجواب. يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، فالسائل سأل شيخ الإسلام رحمه الله عن مذهبه وعقيدته. يقول فيها شيخ الإسلام: يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يساله اسمع كلاما محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهبوا وموده القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل جاء في نسخة فهو الكريم المنزل وجاء في نسخة فهو القديم وهذه نفة خطأ الصواب فهو الحكيم المنزل أو فهو الكريم المنزل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي عندكم المصطفى والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات امرها حقا كما نقل الطراز الاول وارد عهدتها الى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القران وراءه وإذا استدل يقول قال الاخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل واقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منهرياً أنهلوا وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم وفي نسخة أخرى فموحد فمسلم الناج وآخر مهمل والنار يصلاه الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفقوا وإن ابتدعت فما عليك مؤول. ذكر الشارح أن المؤلف أسقط أو ترك أمر الشفاعه واستدركه في الشرح رحمه الله وتكلم كلاما طيبا بكل حال هذه القصيدة قد لا تثبت النسمة لشيخ الإسلام لكني ذكرت لكم المبررات والمسوغات التي قال من قال بأنها لشيخ الإسلام رحمه ونبدأ إن شاء الله جميعاً في التذاكر حول بياته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته من الأدب شكر الله للقارئ من الأدب أدب طلب الطالب العلم أن يترحم على المصنف ولقد ذكر ابن جماعة الكناني رحمه الله أن بعض طلبة العلم يترحموا على رجال السند جميعا وبعضهم يترحموا على رواة الحديث جميعا كما اذا قال رواه البخاري ومسلم والترمذي يترحم على كل واحد بعينه ويلحظ هذا في صنيع صديق حسن خان رحمه الله في الروضه النديه شرح الدره البهيه لكن قد يكون في الترحم على كل واحد بعينه مشقه وبخاصه إذا كانت القراءه في كتب الاسانيت لكن لا نحرم انفسنا من الاجر ونحن المؤلفة من العلم بنا الدعاء فينبغي ان نعود انفسنا اذا قرانا لائمتنا وسلفنا الصالحين ان نترحم عليهم عليهم رحمه الله نعم قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسالون سمعنا انفا أن هذه القصيدة جواب, جواب عن سؤال وبدأ شيخ الإسلام رحمه الله في إجابة هذا السائل وحببه ورغبه في اقتفاء الحق وسبق في مجلس قبل هذا أن من سياسة السياسه الشرعيه في كسب قلوب الناس أن تحببهم وأن ترغبهم إلى قبول الحق بالاسلوب فتترحم على من سألك أو تدعو لمن استفتاك أو تؤمن من طلب منك الجواب تؤمنه بالخير والظفر بالأجر فقول شيخ الإسلام هنا رزق الهدى تحبيب لمن سأله أن سيرزق الهدى سيرزق الهدى إذا كان صادقا في طلبه وعلنا ان من طلب وسال الله الهدايه وفقه الله لها كما جاء في الخبر القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم ونستفيد ايضا ان الانسان يسال عن كل ما اشكل عليه ولا يتحرج ولا تقل انا في منزلتي متخرج من الكليه او احمل الشهاده العالميه اسال امام الناس هذه سبه ومن في, في حق لا بل افرح إذا وجدت من يجيبك على إشكال في ذهنك لأنك بسؤالك تؤجر لأنك تطلب الحق وتنفع المسؤول لأنك تعين على تبليغ العلم وتنفع السامعين لأنك أفدتهم علما قد يكون خافيا على بعضهم أو على أكثرهم أو على جميعهم والسؤال نصف العلم وابن عباس على فقه وتبحره في العلم لما سئل رحمة رضي الله تعالى عنه أن لك هذا العلم قال بلسان سؤول وبقلب عقول وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرحون إذا جاء الرجل البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون لأن في السؤال فائده لهم ولهذا نرى في سلفنا الحرص على سؤال عن السؤال عن العلم سواء في الفقه او في الجرح والتعديل ولهذا جاءت مصنفات مسائل أحمد لابنه عبد الله مسائل عبد الله لابيه مسائل ابن هاني لابيه لاحمد مسائل اسحاق لاحمد مسائل ابي داود لاحمد سؤالات حمزه للدار للدارقطني سؤالات الدارمي ابن معيين وهلم جرى لما هذه يدل على حرص على الاستفاده والافاده من اهل العلم فينبغي الا أن نحرم انفسنا من السؤال ومن تلبيس ابليس على بعض طلبه العلم انه يتحرج من السؤال حتى لا يقال فلان يعلمنا ويدرسنا ثم هو يسال لا اغتنم في العالم اذا حضر واسال وفرح بالسؤال والذي يقرا وينظر في تراجم اهل العلم يرى انهم لا يترددون ولا عم يذكر مثالا واحدا سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في درس في بعض الاحين يسال ويقول هل يعلم احد منكم شيء في هذا الامر وذكرت اذكر مره في احد دروسه لما مر حديث الاتكاء سأل عنه هيئة الاتكاء وكيف يكون الرجل متكئا وهذا أمر عادي بل يدل على التواضع الجمع وعلى معرفة فضل وقدر العلم فلا تتردد السؤال وعلم أن ترددك وتحرجك من تلبيس إبليس عليك يسأله عن مذهبه وعقيدته المذهب قيل بانه يختص بالفروع في امور الفقه والمعتقد في اصول الديانه والمذهب قد يطلق ايضا على امور العقيده فيقال مذهب اهل السنه والجماعه نعم يا اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل الكلام العلم كما قيل إما أن يكون نقل مصدق أو كلام إما أن يكون نقلا مصدقا أو كلاما محققا فإذا تكلم الإنسان في مسائل العلم وبخاصة في مسائل الاعتقاد فليكن على بصيرة وعلى تحقيق مما يقول أو مما يكتب هذا في العلم عام لكن في الاعتقاد بخاصة لان الزلل فيه ليس كالزلل في غيره ثم قال لا ينثني عنه ولا يتبدل ما يكتبه بقلمه يعتقده بجنانه وهذا مبدا لصاحب الحق ان يكون ثابتا عليه بقلمه وبلسانه وبجنانه الدرجه الاولى اما من من يقول كلاما يتبدل عنه بحسب الزمان أو بحسب المكان أو بحسب الإنسان فهذا متردد ومتذبذب ويخشى عليه أما صاحب الحق صاحب العلم والبصيرة لا ينثني عن كلامه ولا يتبدل لأنه على بصيرة من أمره وعلى بينه مما يقول نعم شخص حب الصحابة كلهم لماذهبوا وموده القربى بها أتوسلوا حب الصحابة كلهم لماذهبوا وإنما قال الصحابة كلهم ليخرج من أحب بعضهم وأبغض بعضهم والصحابة رضي الله تعالى عنهم في الذروة العليا من الفضل بعد الأنبياء والرسل فقد زكاهم ربهم وزكاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم والعقول تقتضي وتوجب عدالتها ونزاهتها قوم آثروا ولم يستأثروا قوم تركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وأولادهم وعوذوا في سبيل الله أخرجوا من ديارهم في سبيل نصرة نبي الله صلى الله عليه وسلم فارق الوالد والدة وفارق الولد والدة وفارق, بعض وفارق الزوج زوجته والزوجة زوجها لما جاء الاسلام هؤلاء محبتهم تدل على أو محبتهم من صميم المعتقد ومن طعن في واحد منهم ففي عقيدته خلل ودخل فكيف بمن طعن في أجلائهم فكيف بمن طعن في معظمهم محمد رسول الله والذين معه والذين امنوا معه على الكفار رحماء بينهم ترى اشدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماه في وجوه من اثر السجود ذلك مثل في التوراه ومثل في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار من هذه الآية استنبط المالكية واستنبط مالك أن مبغض الصحابة كافر ليغيظ بهم الكفار فحب الصحابة من الإيمان قال البخاري رحمه الله حب الأنصار من الإيمان ثم ساق الحديث الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافع فكيف المهاجرين وهم أفضل من الأنصار فكيف بزعماء وكبار المهاجرين الاربعه باربعه الراشدين رضي الله تعالى عنهم حب الصحابه كلهم لي مذهبوك والصحبه اختلف في تعريفها او في تعريف الصحابه فذكر بعضها العلم ان الصحابية من لازم النبي صلى الله عليه وسلم سنه او سنتين أو غزا معه غزوه أو غزوتين ولعل هذا قول لسعيد بن المسيبي رحمه الله وذكر أهل التراجم تعريف عدة للصحابه لعل من أجمعها وأشملها ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به <تصفيق> أدركه لقيا مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة يدخل من وقعت به الردة بعد إسلام من أدرك لأن بعضهم قال من رأى وهذا التعريف أخذ عليه بأن هناك من الصحابة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا. فمن أدرك يشمل فأجمع ولا يرد ما ورد على غيره المهم أن الصحابة زكاهم ربهم وزكاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام والأحاديث في ذلك كثيرة لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب أحد هذا الجبل العظيم لو أنفق أحد بعد الصحابة مثل أحد ذهب أحمر ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب ولهذا لما ركض بالمسعود رضي الله عنه فكشفت الريح عن ساقيه وكانت الساقان دقيقتين نحيلتين تعجب أو ضحك بعض الناس فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل احد وبكل حال الصحابة كلهم عدول أضحاب ويتفاضلون في الفضل وسيأتي في البيت الذي بعده بياد لهذا ثم قال ومودة القربى بها أتوسل القربى هم آن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نتوسل الى الله بمحبتهم فمحبته من الاعمال الصالحه لا نتوسل بذواتهم ولا بجاههم هذا من التوسل البدعي الممنوع وقد ذكر اهل العلم ان التوسل في الاجمال ينقسم الى قسمين توسل مشروع وتوسل محظور التوسل المشروع ينقسم إلى أقسام ثلاثة التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته يا غفور اغفر لنا يا رحيم ارحمنا يا كريم اكرمنا يا لطيف اطف بحالنا والتوسل بالأعمال الصالحة كما في حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة والنوع الثالث وهو داخل ضمن في الأعمال الصالحة قالوا بدعاء الصالحين خير التابعين رجل يقال له أويس فمن أدركه منكم فليأمره يستغفر له لكن لا ينبغي أن يجعل الإنسان هذا ديداً له عاده له لكن لو دعا له أحد وطلب الدعاء من ذلك له ولا نكرت عليه وعليه أن يتمنى أن يصيب الداعب من الخير كالذي يصيبه هو أما التوسل الممنوع توسل بكل ما خلاف المنوع الثلاثة توسل بالأحجار والأشجار والخرق وبالمسح على الشبابيك كما نرى عند مسح الحجرة النبوية المقامات مشاكل هذا كله مما لا يجزه الشر نعم الشر ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم أفضل لكل الصحابة لقدر ولكلهم فضل لا يدانهم أحد مهما بلغ الإنسان التعبد والديانة والنفقه والتهجد والصيام فلن يصل إلى مرتبة الصحابة البته والصحابة يتفاضلون كما أن أنبياء عليه السلام يتفاضلون والملائكة يتفاضلون وصور القرآن تتفاضل وهنا قاعدة وهي أن تفضيل الزمان أو تفضيل المكان أو تفضيل الإنسان لا بد له من دليل شرعي فيوم عرفه ما كان له فضل إلا من النص الشرعي وشهر الصيام لم يكن له تميز على سائر الشهور إلا بالنص الشرعي وفضل صيام الاثنين والخميس وتميز الاثنين والخميس بالفضل ليس له مزية ولم يكن له مزية إلا بالنص الشرعي ولم تفضل آية الكرسي على ما سواها إلا بالنص الشرعي وعلى هذا فقس فإذا جعلت هذه القاعدة تبين لك خطا من فضل بقعا او فضل ازمنه او فضل اشخاصا بلا دليل فلو قال قائل هذه البقعه في المسجد في الجهه الشماليه, الشمالية الشرقيه افضل من التي امامها ما الدليل عندنا دليل على تفضيل الصف الاول على الثاني والثاني على الثالث، لكن تقول هذه الجهة الشمالية أفضل من الجهة الشرقية، أين الدليل في ذلك؟ الروضة لو لم يأت الدليل بتفضيلها، لم يكن لها فضل على سائر المسجد، لكن جاء الدليل ما بين بيتي ومنبري، ولهذا من خص يوما بفضل أو بقعة بفضل أو انسانا بفضل أو أي شيء بفضل فعليه الدليل. الحجر الاسود الركن اليماني لو لم يات الدليل بتقبيل الحجر الاسود وبمسح الركن اليماني لا قيل لمن قبلهما بانه ابتدع وما له حق يقبل لكن جاء الدليل قلنا سمعنا واطعنا ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق كبير الصحابه السابق بالتصديق الملقب بالعتيق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يحز أحد من الناس فضلا كما حزه الصديق باستثناء الأنبياء والرسل بل هو أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل لأن صحابة نبينا عليه السلام أفضل أصحاب الأنبياء وأفضل أصحاب الصحاء أفضل أن الصحابة هو الصديق رضي الله تعالى عنه وقد جاء فضله في القران النص عليه بل قال العلماء لم يأتي لم ينص لم يذكر الله صحبته النص على صحبه احد من الصحابه بنص الصحبة الا الصديق اذ يقول له صاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معه قال ابن القيم والصديق خير من من من مؤمن ال فرعون ومن مؤمن ال ياسين فان ذاك امن ساعه والصديق إلى قيام الساعة وذاك يكتم إيمانه وهذا يهرئ ايمانه والذي جاء بالصدق وصدق به جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به الصديق رضي الله تعالى عنه وسيجنبها الأتقى قيل بأنه الصديق رضي الله تعالى عنه ولهذا ترى فضل الصديق مستقلا فإن ذكر مع عمر قدم على عمر بل لتعرف فضل الصديق رضي الله عنه ان النبي عليه السلام وضع في كفة والأمة في كفة فرجح بها ثم وضع الصديق في كفة والأمة في كفة فرجح الصديق بها وفضائله كثيرة وتلاحظ لا تجد حديث يذكر الصديق مع غيره إلا يقدم الصديق ويكفي أنه كما قال السيوطي وغيره لم يكن أحد يفتي في حضرة النبي عليه السلام إلا الصديق رضي الله تعالى عنه ويقول شيخ الإسلام ما تنازع الصحابة في مسألة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا طار الصديق بزنامها وفصلها وخطانها ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقديم أبي بكر فعايشة تعرف رقة أبيها فقالت لحفصة لو قلت له أو أشرت بعمر فقالت يا رسول الله إن ابا بكر رجل رقيق إذا قام لا يسمع الناس من البكاء في صلاته فمر عمر فغضب وقال إن كنا صواحي يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم في بلفظ آخر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ولما قال عمر العاص يا رسول الله أي النساء أحب إليه قال عائشة قال من الرجال قال أبوها وكان عليه السلام جالسا فدخل جاء الصديق وعمر كان عليه الصلاه والسلام جالسا بجانبه علي فاقبل الصديق وعمر فقال يا علي هذا لسيدى كهون اهل الجنه ولما اختلف الصحابه قال عليه السلام ان يطع القوم ابا بكر وعمر يرشدون وزكاه النبي عليه السلام فقال عشرة في الجنه ابو بكر في الجنه قدموا على غيره وفي المسند قال عليه الصلاه والسلام ارحم امتي بامتي ابو بكر وفي لفظ اخر اراف امتي بامتي ابو بكر وعز الله الدين برجلين كما قال المديني أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنه أبو بكر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان حال أمة الإسلام فقيد الله لها الصديق فمرت الأمة سفيرة الأمة بسلام قمع روس المرتدين كما قالت عائشة قرر روس على كواهلها وعاد للدين هيبته وينبغي ان نعلم ايها الاكارم ان كثيرا من دوائر التاريخ الحديثه ظلمت الصديق وجعلت وفى الرجل الضعيف الرقيق وهذا الوصف اجمالي اعني الرحيم الرقيق نعم اما الضعيف فليس ضعيفا حاشا وكلا بل هو قوي امين شديد في الحق ويكفي ان تعلم في يوم الرده بعد الوفاه النبويه ما الذي حصل بكل حال الصديق رضي الله عنه يغلب عليه الجانب جانب الرحمه والشفقه لكن اذا نزلت النوازل وحصلت الخطوب كان كجبل أشم الذي يهاب ولا يهاب واقراوا ان شئتم ما حصل في حرب الرده وما حصل في السنتين والاشهر القليله من خلفته رضي الله تعالى عنه وأما ما ورد في الحديث ان النبي عليه السلام يقول رايت اني على دلو وعلى بير فنزع الصديق ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعفه في نزعه الضع والله اغفر له المراد اشاره الى قصر خلافته لان في هذه الخلافه القصيره على قصرها نفع الله به الاسلام والمسلمين فعه عظيمه حتى قال الصحابي ابو هريره والله لولا الصديق يعني بعد الله لولا الصديق لا ما عبد الله معنى شدة الأمر وعظم الأمر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم أفضل بإجماع أهل السنه والجماعه أن افضل الصحابه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم عثمان ثم علي ووقع خلاف بين بعضهم بين في تفضيل عثمان على علي لكن استقر الأمر على عثمان ثم علي والمخالف قليل ولهذا قال أحمد رحمه الله ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف وأقول, وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل المعتقد يوخذ من الكتاب ومن السنة الصحيحة لا من الأهواء والعقول من الكتاب والسنه والفطره السليمه يؤخذ القران يؤخذ المعتقد من القران ليس بتحريف الكلم عن مواضعه وبلي اعناق النصوص والاستدلال بها على غير ما دلت عليه هذا من تحريف الكلم عن مواضعه وسياتي بيان فيما بعد ان شاء وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا اتاوله تسليم وامتثال لما قال الله عز وجل ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا تأويل انقياد وقبول واطمئنان وتمثل وغيره على ما جاء في القرآن والسنة لا ينثني عنه صاحبه ولا يتبدل لأن الحق فيه في الكتاب والسنة ومن طلب الحق من غير الكتاب والسنة فقد أظل نفسه وأظل غيره وبكل حال أهل البدع يستدلون على بدع من الكتاب والسنة لكنهم يحرفون, يحرفون الكلمة عن مواضعه شابه اليهود الذين ذمهم الذين الله عز وجل عملوا علموا لكن ما عملوا فإذا رأوا،, أذا رأوا النص تكلفوا في عسفه وتكلفوا في تحريفه وتأويله حتى يوافق مشربه ولا يذكرون إلا ما لهم دون معلهم إذا جاءت الحقائق أما اهل السنة فمنذ أن تأتي الآية ويأتي النص الصحيح الصريح من السنة فلا تردد ولا تذبذب مبدأهم سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير وهذا التقرير يلاحظ في جميع المصنفات العقدية السلفية نعم وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل جميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الطراز من؟ الصحابة من بعدهم رضي الله عنه ورحمه مبحث الصفات مبحث عظيم خاض فيه خائضون وتكلم فيه متكلمون بلا علم فنشأت الفرق ونشأت الأهواء وكثر الجدل وكثر التصنيف وكثر الردود بسبب ما لج به وشغب أهل الباطن وفي الجملة انقسم الناس في الصفات إلى أقسام ثلاثة المشبهة والمعطلة وهذا المذهبان ضالان مضلان فالمشبهه اثبتت الصفات لكنها شبهت الخالق عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بالمخلوقين والمعطله خشيت من التشبيه بزعمها فعطلت النصوص عن مزولاتها اما أهل السنه فولهم الرشد والسداد اثبتوا الصفات التي جاءت القرآن وصحت في السنه ولم يتاولوا ولم يكيفوا ولم يشبه ويمثل يمثل بل وصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وسلكوا طريق النجاة وقالوا أولئك المشبهة الذين ظلوا أظلوا عن سواء السبيل شبهتم الخالق بالمخلوق أي جناية وجر أعظم من هذا قالت المشبهة جاءت الصفات الوجه والسمع والبصر قلنا كالمخلوق سبحان الله ولله المثل الاعلى الانسان له وجه والحيوان له وجه والطائر له وجه وهذه مخلوقه ولا يشبه وجه بعضها وجه بعض وهي كلها مخلوقه فاذا كانت هذه المخلوقات لا تتشابه أو لا يشبه بعضها بعضا إذن من باب أولى وأحرى وأجدر وألزم أن الخالق لا يشبه خلق؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعليه فلله وجن يليق به عز وجل وله يدان تليق به عز وجل وله سمع يليق به عز وجل لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل المعضله كأختها المشبهة حرفت الكلمة عن مواضعها وتلوث بالآثاب والعظائم من الذنوب ولمذهبهم ومذهب إخوانهم من المشبهة ظل خلق كثير وفئام كثيرة من الناس وهذا يؤكد أن الزلن في المعتقد ليس كالزلن في غيره وأرد عهدتها إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيل الكيفية الله أعلم بها لا نعلم ذلك فلو جئنا مثلا إلى خبر النزول سيأتي نؤمن ونعتقد ونموت ونحي ونبعث بأن الله تعالى ينزل من عرشه في ثلث الليل كيف ينزل؟ علمها عند ربي ما كلفا بالبحث لكن نعتقد بأنه ينزل نزول حقيقي وبأنه استوى على عرش استواء حقيقي وأن الله يتكلم وأنه عز وجل يغضب وقول مثل هذا بسائر الصفات والقول في الذات كقول في الصفات والذي يرى منهج سلف الامه منذ ان بعث الله نبيه عليه السلام الى هذا الوقت يرى انهم على وتيره واحده لم يختلفوا لانهم وفقوا اتباع النبي عليه السلام وفقوا المصدرين الكتاب والسنه ولم يحرفوا الكلمه عن مواضعه نعم شيخ. قبحا لمن نبذ القران وراءه قرات احمد قبحا لمن نبذ القران وراءه واذا استدل يقول قال الاخط اي والله قبحا له سبحان الله يستبدل الذره بالبعر يترك الايات والاحاديث إلى قول شاعر وشاعر النصراني عزلت قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر يعني الناظم رحمه الله بهذا أولئك الذين تركوا النصوص الشرعية في الاستواء في إثبات الاستواء حقا لله وافتكأوا واعتمدوا على بيت للأخطر النصراني قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي قال عن السنه استوى الله على عرشه استواء يليق به عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل وقد جاء النص في سبع مواطن في القران الكريم ان الله استوى على عرشه في الاعراف في الرعد في طه وفي غيرها ترك اولئك هذه النصوص وهذا من الخذلان ومن الجهالة تركوا النصوص القرآنية والنصوص النبوية وأخذوا بقول شاعر حتى قال بعضها العلمون ابن حزم ألا يستحي أولئك ألا يخجلوا من أنفسهم ومن الناس أن يسدلوا بقول شاعر النصراني بوال على عقبيه ويترك ما جاء في القبور ثبت في السنه هذا من التناقض الذي يعجب منه, منه اقل العقلاء فضلا عن اكملهم فالاستواء على العرش استواء حقيقي وكما قال مالك اصبحت كلمته ماثوره سارت بها الركبان الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ثم قال للسائل لما تفرس فيه ولا اظنك إلا منهم ثم أمر به ثم أمر به فاخرج من مجلسه نعم يا شهر والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون هنا أمران الشطر الأول والمؤمنون يرون حقا ربهم اختلف الناس في الرؤية فهناك من قال من نفى الرؤية اطلاقا فقال لا يرى الله البته وهناك من غلا فقال يرى في الدنيا والاخره وأهل السنه وفقوا للصواب فقالوا اما في الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم اعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى ماذا حتى يموت قال رب ارني انظر اليه قال لن تراني موسى كريم الله عليه السلام اما اولئك الجهال من الغلاة على التصوف وغيرهم يزعمون انهم يرون الله وانه يكلمهم ولم يعلموا ان الشياطين تكلم اولياءه وتتصور لاوليائه حسيا كما نقل كما ذكر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في الفرقان اما في الاخره فمعتقد اهل السنه ان المؤمنين يرون ربهم باعينهم الجارحه الباصره رؤيه حقيقيه والدليل والادله متواتره فمن القران الكريم وجوه يومئذ ناضره من النظاره والبهاء الى ربها ناظره من النظر والابصار للذين احسنوا الحسنى وزياده جاء تفسير الزياده بانها الرؤيه ولدينا مزيد جاء تفسير المزيد بانه الرؤية واما الأحليف كثيرة بل قرر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية في كلامه تقريرا اوضح من الشمس بمثال ذكر فيه الشمس هل تضارون في رؤية الشمس في نحر الظهيره ليس دونها سحابة قالوا لا قال كذلك ترون ربكم يوم القيامه هل تضارون أو تضامون يسبكم ضرا أو زحام في رؤية القمر ليلة البدر ليس دون سحاب قالوا لا يا رسول الله قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة ومما يثبت الرؤية قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم حجبون. ذكر شارح الطحوية أن الشافعيه لما دخل الصعيد في مصر جاءه احد رفات الرؤيه بورقة مكتوب فيها ينتصر لإثبات عدم الرؤية فلما قرأ الشافعي الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون قال في هذه الآية دليل على ماذا؟ على إثبات الرؤية لأن حجب قوم يفيد ماذا؟ عدم حجب, عدم حجب آخرين وبكل حال المصنفات الرؤية كثيرة صنف في ذلك الإمام دار قطني وصنف في ذلك أبو شامه المقدسي وغيره رحمه الله أما الشطر الثاني وإلى السماء بغير كيف ينزلوا تقدم عانفا أن الله تعالى ينزل نزول حقيقيا في ثلث الليل في آخر فيقول هل من فاجيب اجيب فاجيبه هل من سائر فأعطيه هل من مستغفر فأغفر الله وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله مصنفا عظيما في هذه المسألة شرح حديث النزول وهو مطبوع محقق متيسر وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه رياً هذان أمران الميزان نفاه قوم من المعتزلة وانشاء فقالوا بأن الميزان كناية عن العدل والإنصاف وهذا تأويل وتعطيل للنصوص الميزان ثابت في القرآن والسنة بالتواتر جاء نصف القرآن في غير آية، ونضع الموازين القصة ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، في الآية الأخرى فلا نقيم لهم يوم القيامة وسات، وفي, وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان. حبيبتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله والفائده هذا اخر حديث البخاري وفي بلوغ المرام وايضا كما تقدم في اول كلام حديث ساقي بن مسعود انهما في الميزان اثقل من جبل احد وكذلك ايضا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعض والميزان له كفتان قد ورد أن له لسانا يعني بين كفتين لكن يقولون أن اللسان ليس مرفوعا إنما من قول الحسن أو من قول قتاله وهنا في الميزان مسائل هل الميزان واحد أو متعدد فيه قولان منهم من اخذ بظاهر آيات الجمع ونوع الموازين القصطة ومنهم من قال بأنه ميزان واحد وإنما ذكر ذلك من باب. يعني تفخيم الأمر الأمر الثاني ما الذي يوزن فيه أمور ثلاثة يوزن العمل والعامل وصحف الأعمال أما وزن العمل فالحديث الآن في الذكر ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قد اعترض اهل الاعتزال فقالوا كيف توزن الأعمال وهي أمور معنوية أجابوا بان الله عز وجل يقلبها الى العرب واما دليل وزن العامل فحديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه فلا يذير عند الله جناح بعوض وبحديث ساقي بن مسعود واما دليل وزن الصحف فحديث البطاقه وقد صحها بعضهم واقر بالميزان والحوض الذي ارجو باني منه ريا او ريا الهلو الحوض النصوصي بالتواتر حوضي طوله شهر وعرضه شهر وعدد نجوم السماء وهناك مصنفات لان العلم مستقله في الحوض ككتاب بقيه بن لمخلد تيسير العلي في حوض النبي او غيره وغير هذا اسم الشاهد أن الأحاديث الحوض بالتواتر كثيرة، قد أفرد ذكرها ابن كثير في آخر في كتابه النهاية وساق فيها أحاديث كثيرة على إثبات على إثبات أن الحوض أخبار بأن أخباره متواترة، وفي الحوض مسائل أولى في ذات الحوض جاء بأن طوله شهر وبأن عرضه شهر. اما ماء الحوض فقد جاء بانه ابرد من الثلج واحلى من العسل العسل وابيض من اللبن واحسن رائحه من المسك وفي تحديد طول الحوض اشكال عند بعض الناس فقد ورد في الحديث في بعض الأحاديث أن طوله شهر وورد في بعضها أنه ما بين جرباء وأذرح ما بين بصرة ومدينة مدينة أخرى صلى الله وسلم المهم أن هذا الاختلاف والتغاير في تحديد طول الحور لا اختلاف تنوع اختلاف تضاد فقد أجابه العلم لأنه رسلم كان يصف لكل أهل بلد ما يناسبه فمثلاً إذا كنت في المدينة وتريد أن تصف مكانا تقوم مثلاً من الحرم إلى جبل أحد فإذا كنت مثلاً في الرياض تقوم مثلاً من حي مثلاً البديعة إلى مثلاً المطار من باب التقريب لكل أهل بلد وأيضاً هناك إشكال آخر تشبث به بعض أعداء الصحابة عندما يجاد الناس عن الحوف فيقول النبي عليه السلام أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما يحدث بعدك تشبث أعداء الصحابة بهذا الحديث وقالوا هذا دليل على أن الصحابة نكسوا على عقابه وهذا الكلام بهت منكر من قول وزور وزوره فقد بينه العلم الشراح أنه لا إشكال هناك فالصحبه هنا قد تكون صحبه لغوية أي دخل في ضمن الصحابة أناس من المنافقين كما قال عليه السلام في أصحاب إثلاء عشر منافقة أي ممن دخل في ضمن الصحابة وتلبس بانه من الصحابة وإنما دخل نفاقا ومكر السوء بالنبي عليه السلام وأصحابه وقيل بأنهم لنتدوا ولم يرجعوا إلى الإسلام ممن دخل في الإسلام للطمع فلما مات الرسلم نكسوا على عقابه ولم يرجعوا بل استمروا في غيه شاهد المقال ان الحوض متواتر اخباره متواتره وانه حوض حقيقي ويشكل ايضا هذا الحوض هو الكوثر او لا صحيح لأن هناك من يقول بان الحوض هو الكوثر والصحيح ان الحوض ليس بالكوثر لان الحوض في عرفات القيامه والكوثر في داخل الجنه والجمع بين ذلك بينهما انه يصب ميزابان الكوثر يشخبان في الحوض كما جاء النص على ذلك في الحديث وهذا الحوض واحد او متعدد هناك حديث اظنه عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حوضا وارجو ان اكون انا اكثرهم واردا يوم القيامه فان ثبت هذا الحديث فقيل بان الاحوال متعدد. وإلا فيكون الحوض حوض أو حوضا واحدا نعم الشيخ وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناجين واخر مهمل الصراط حقيقي وكالعاده نفت المعتزله حقيقه الصراط وزعموا انه كني عن الخوف والفزع من القيامة سبحان الله النصوص واضحه وصريحه فالصراط صراط حقيقي والصراط صراطان صراط في الدنيا وصراط في الاخره فمن سلك الصراط المستقيم في الدنيا اجاز بنجاة من الصراط في الاخره ومن انحرف وغوى عن الصراط في الدنيا فهو معرض للحراف عن الصراط في الاخره والصراط جاءكم الله جاءت بعض اوصافه فمن ذلك انه احد من السيف ادق من الشعر وأنه مزل مزله مذله مدحه وان عليه كلاليب تخطف الناس على قدر أعماله وتخطف الناس أو من أراد الله له أن يخطف سبق في عندنا ان يخطف والناس يمرون على قدر اعماله فيمر احد كالبرق واحد كالريح واخر كأجاود الخيل واخر يهرول واخر يمشي ومنهم من زحف على بطنه زحفا وهنا امر ايهما اول الحور او الصراط او الميزان اختلف العلم في الترتيب بحسب ورود النصوص لكن لعل الارجح ان شاء الله ان الاول هو الحوض ثم الميزان ثم الصراط فعدم الشرب من الحوض قرينه على يعني الخساره ثم يذهبون الميزان ثم يختبون بالصراط إذن الحوض ثم الميزان ثم الصراط نعمش. والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخلوا لاحظ التعبير من المؤلف رحمه الله والنار يصلاها الشقي بحكمة لأن الله تعالى يعذب من يشاء بعدله ويعطي من يشاء بفضله ما يعذب الله احد ظلما حاشا وكلب فالله لا يظلم احدا ولا يظلم ربك احدا وما ربك بظلام العبيد ولهذا من التعبيرات القيمه في هذا المبحث ما يقرأ في بعض كتب عن السنه من قولهم الله يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله ما من عداك ظلما حاشا وكل ما منع حقا له لحكمه لحكمه ارادها الله النار إصلاح الشقي بحكمه وكذا التقي الى الجنان سيدخل فريق في الجنه وفريق في السعير والنار دار البوار لأهلها والجنه دار قرار واطمئنان لاهلها والجنه والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان كما قررها من والنصوص متكاثرة النار يعرضون عليها غدوب وعشية اشتكت النار ربها فقالت يا ربك لبعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين بنفس في الصيف ونفس في الشتاء فما تجدونها في البرد أو من زمريرها والحر سمومها نعم يا شيخ ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويساله عذاب القبر من معتقد اهل السنه ان في القبر نعيم وجحيم عذاب سؤال وامتحان وابتلاء وقد دل عليك نصوص كثيره ففي القران الكريم في سوره غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه يعني هذا العرض قبل قيام الساعه مستمر اين في اي مكان في القبر قد جاء الحديث ان الكافر يرى مقعده من الجنه ثم, مقعده من ثم يرى مقعده من النار الذي كان لو اسلم حتى يزداد حسره وعذابا والمؤمن يرى مقعده من النار وقد ابدله الله مقعده من الجنه فالاول الكافر يقول رب لا تقيم الساعه والآخر منه يقرب بيقيم الساعة ذاك خوفا وهذا شوقا ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه ولك عذاب القبر جاءت الأخبار في السنة كثيرة فأنت تقول في دبرك وفي آخر الصلاة اللهم إني أعوكم على أبي ومن عذاب القبر وتقول في اذكار الصباح والمساء ثلاثا ثلاثا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اعوذ بالكفر والفقر وعذاب القبر لا اله الا انت دخلت يهوديه على عائشه رضي الله عنها فذكرت عذاب القبر فقالت عائشه في القبر عذاب قالت نعم فلما جاءني ابن سلمه اخبرته فقال بان في قبر عذاب قالت عايش فما صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر وهو عذاب حقيقي وقد يطلع الله بعض خلقه عليه كما ذكر بعض اهل العلم فقد ذكر ابن قيم في كتاب الروح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت قالب من مكة المدينة فمرت بمقبرة بمقبرة فرأيت رجلا قد خرج من قبره وخلفه رجل معه سسرة من نار والرجل مطرود يقول يا عبد الله انضح انضح يعني بالماء على ظهري يقول ابن عمر فلا أدري أسماني وعرفني أم كما يدعو الناس الناس يعني إذا رأيت أحد مثلاً يقول يا عبد الله الشاد يقول يا عبد الله انضح انضح والآخر يقول يا عبد الله لا تنضح لا تنضح وكان الجاهليون إذا أصابت خيلهم أو أصاب خيلهم داء يسمى المغل يأتون بالخيل هذا المدّاء يعجز الخيل عن المشي ويؤلمها لكنها إذا قامت بسرعة ينفك ذلك المرض عنها بإذن الله لكنها لا تقوم بشدته فيأتون بها إلى القبور. ويضعون رأسها على القبور، فتقوم فزعة فينفك ذلك بإذن الله. وهذا مصداق الحديث أنه يضرب أو يصعب، فيسمعه كل واحد الا من إلا الثقلين. وقد أطال ابن القيم في كتاب الروح عن هذا الأمر، وذكر قصة أبو النهاس نادها عاليا عن من حدثه بها. فذكر ان رجلا دخل بغداد أو دخل سوق الحدادين ومعه مسامير فعرضها على احد الحدادين اشتراها منه او اشبعها عليه فحاول الحداد ان يسحرها فما استطاع واستعمل معها كل طريقه استعمل مع الحديد فما استطاع فما تغيرت فنادى الرجل وساله عن امرها فأخشع على نفسي فلما استنطقه واستحلفها وكذا قال إني أمش القبور ووجدت هذه في صدي رجل فأردت انتزاعها فلم تنزع حتى شمت أضراعها فأخذتها الشاهد انه قد فيما ذكر أهل العلم من أهل القبور وعذابها قد يطلع على ذلك بعض الناس بحكمه يريدها الله عز وجل وبكل حال الإنسان يحذر ويدعو الله تعالى كما جاءت في السنة أن ينجيه من عذاب القبر في القبر عذاب في القبر نعيم وهناك منكر ونكير قد جاء عند الترمذي تسمية الملكين لمنكر ونكير يسألها من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعتذيكم؟ نعم يا شيخ هذا اعتقاد السافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا نعم بعدها فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معولوا الأئمة الأربعة نشر الله صيتهم واعلى قدره الشافعي مالك أو أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد هذا اعتقاده فإن اتبعت سبيلهم أي ما سلكوه لأنهم سلكوا ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم فأنت موفق أما إذا ابتدات فما عليك معقول ليس في فائده لا تضر إلا نفسك ولئما الأربعة رحمهم الله ماتوا بهذا من أنفسهم أو ما قروا هذا المعتقد في المصنفات من أنفسهم إنما بالاعتماد على ما جاء في السنة الكتاب والسنه واجماع الصحابه وكلامهم كثير منثور في مصنفاته وما نقله عنه أصحابه وهم من احرص الناس على لزوم الدليل والسير في مسار النصوص الشرعيه وعدم تحريف الكلمة عن مواضعه بل كانوا يحذرون من اخذ اقوالهم اذا خلفت الادله ولو قرأت عن ما قالوه حرام على من يأخذ قولي بغير دليل من أخذ قولي بلا دليل فهو مجنون وأحسن الناظم لما جمع أقوالهم في حثهم في على الاخذ بالدليل دون ما سواه عندما قال قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذن باقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجره النبويه النبوية كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم والشافعي قال إن رايتم قولي مخالفا لما رويته فاضربوا بقولي الجدار قولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا عني بل أصل ذلك أطلب دينك لا تقلد الرجال حتى ترى اولاه مقاله الشاهد أنهم عليهم رحمه الله كانوا يحثون اصحابهم وتلاميذهم ومن يجالسوا باسمع دروسهم على الاخذ الدليل والحرص عليه ولهذا قال الشاهد رحمه الله اذا رايتم أني أخذت بقول, بقول دون الدليل فاشهدوا بأن عقلي قد ذهب هذا من الإنصاف توابع رحمه الله بكل حال هذا كلام والتعليق على هذه المنظومة فيه قصور مني لقلة بضاعتي ويشفع لي من أن من يسمعني أكثر علما وأمكن ويمكنكم الرجوع إلى من شرحها من مشايخ كشيخنا الشيخ عبد الله بن جبية ثابه الله تعالى وك شرح المرداوي بتعليقات شيخنا الشيخ صالح وزاره الله فقد تعقب الشارح في غير موضع وذكرت لكم أن المصنف ترك أن الناظر ترك أمر الشفاعة واستدركها الناظر رحمه الله وذكر أن الشفاعة أن أمر الشفاعة متواتر وذكر او ذكره العلم أن الشفاعة في القراء في المعتقد على أنواع يا شفاء لا تكون اولا إلا أن يأذن الله ويرضى عن الشافع والمشفوع وأنها أنواع وصلها بعض إلى ثمانية تفصيلا وبعضهم إلى ثلاثة أو خمسة إجمالا وصنف الشيخ مقبل وادعي شفاه الله وعفاك كتابا مستقلا جمع فيه اخبار الشفاعة فأرجو عليه حتى أن تستفيدوا جميعا ختاما أسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع وأشكر الإخوة الحضور على حسن ظنهم وعلى سنتهم وعلى حرصهم ثم أشكر شكراً خاصاً لإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة إخوة جميعاً بدأ بمن بدأ فيها وسعى في دعمها ماددين معنوية وكذا الشيخ الإمام زار الله وإخوانه من معه من نسيث ومن أذكر اسمه فيعذرني المهم هذه الدورات أيها الإخوة ليس فقط نحضرها ثم ننسى ما سمعنا او ما كتبنا بل علينا أن نراجع وأن لازم الدروس فأنتم عليكم مسؤولية وأرى أمامي جمع من بلدان متفرقة فليستشعر كل واحد منكم أنه مسؤول إذا رجع إلى بلده فعليه أن ينشر السنة أن يعلم الناس الخير أن يعلم الناس العلم الشرعي أن يرفق بالناس أن يتحمل ولا يضجر ولا يقنط ولا ييأس فطالب العلم كالغيث أينما حدا نفع كالنجم ابتدى به كصار السفينة إذا استقام مشت السفينة فإن ترك وظيفته ومهمته فقد يتحمل إثم الجميع يعني مجهلون فيتقي طالب العلم ربه ويبلغ العلم ويسأل الله المزيد من فضله ولا يزال متعلم حتى يموت مهما بلغ في العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا شكر الله الجميع ووفق الله الجميع ومعذرة للإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مهال في مقعد صدق عند مليك مقتدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صلى الله وسلم على رسول الله مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ذليل الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية الطريق الدائري الثاني بجوار مستوصف الجمال الخاص هاتف رقم 8271108 واحد واحد صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته